فارجع البصر هل ترى من ثطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ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 إن أنتم إلا في ظلال كبير فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير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 سماء أي خسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَلْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُوا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ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 هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتب ونثور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فَلَمَّا رَأْنَهُ زُلْفَتَ سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالِ الْمُبِينِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَرَرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَا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 فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهن ولا تطع كل حلاف ما هين هم نازم المشاء ان بنيم مناع للخير معتد أثيم عَتْلٌ مِّن ذَلِكَ زَنِيمٍ إِن كَانَ زَامِلَهُ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُ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 فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَرَدُمَ عَلَى حَرْدٍ قَادِدِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ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 إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنى جعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون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 فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِيٍّ وَيُدْعَوُنَ إلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاسِرَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّة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 أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَوْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُونَ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين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 بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بذيح صرصل عاتية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 لنجعلها لكم تذكرا وتعيا أذن لعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة في وقعت الواقع لَإِن شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهيَ يومَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه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 قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل Laxızna minhuh bil yemin, süm melqatğna minhuh alwatin. Fama minkum min عنه حاجizin. Ve inne ltazkrättülül müttakin. Ve كذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق يقيم، فسبح بسم ربك العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم.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 كلا إنها لضان الزاعة للشوات تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا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 وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات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 لا يلاقوا يومهم الذي يَوْمَ يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصبين يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه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 قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا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 لهم وأسررت لهم إصرارا، فقل تُستغفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا. يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارا.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 ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا ۚ ذَٰلِلَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا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 فَقَالُوا لَا تَزَرُنَّ آلِهَتِكُمْ وَلَا تَزَرُنَّ وَدَّمَ وَلَا سُوَاعَمَ وَلَا يَوْسَ وَيَعُوَقَ وَنَسْرَةَ وَقَدْ أَوَّلُ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا قَطِيعٌ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 ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أُوحِي إلينا أنه استمع نفر من الجن، فقالوا إننا سمعنا قرآنا عجبا.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 وَأَنَّا عَظَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا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 وَأَلَمْ يَسْتَقَمُّ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِي نَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضَ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعِدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا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 لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّ لُقُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا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 اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا فذرني والمكذبين اولي النعمة وماهلهم قليلا ان لدينا انت له وجيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما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 فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ سُلُسَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ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 ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقرفنا قول فذلك يوم إذ يوم عسير على الكافرين غير يسيئ ذرني ومن خلقت وحيدا جعلت له ما لم وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا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 وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ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 فَلَا أَلَا وَزَرَ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمُسْتَقَبَلُ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوَ الْقَانِعَةَ ذِيرَةٌ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلْ بِهِ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة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 إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُرًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَوْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ بِزَاجُهَا كَفُرًا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 عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ملبان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما سقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا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 فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم قمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت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 غيل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل زي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب